كل شيء تقديرا فقدره و ا ت خ س و من ع ه آلهة النابلسي خ للعلوم الاسلاميه ض ا ل س م و ا ت و النابلسي أ ر ض إ ه ك و ق ا ل و ا م ا ل ه ذ ا ا ل س ل يأكل ا ل ط ع ا م و ي م ش ي في ا ل أ س و ا ل و ل الله أ ن ز إ ي م ل ك لولا أنزل انظر كيف ضربوا لك ا ل أ م ث ا ل فضلوا فلا يستطيعون سيلا تبارك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جعل لك خير لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل س ا ع ة س ا ي Amen. <laughs> 「そっちへ」 محجورا <تصفيق> موسوعه النابلسي للعلوم ت ش ا ق ا ل س م ا ء ا ل موسوعه ا ل ن ا ل س ي للعلوم إ ل ى ج ه ن م ي ه